قال ربنا جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحم فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أيوب كل الأمم تضرب به المثل في الصبر وقد نجاه الله برحمة منه لكن أعظم ما كص الله به أيوب معرفته الحق بالله جاء عنده إثنان من, من أصحابه فجلس عنده طويلا ثم خرج فلما خرج قال أحدهما للآخر ما أظن نبي الله أيوب أصابه ما أصابه إلا لذنب اقترفه ثم ندم على ما قال فعاد إليه فلما قص عليه القصة قال عليه السلام والله لا أدري ما تقولان لكن الله يعلم ويشهد أنني لأمر لا بالرجلين يقسمان بالله فأعلم أن أحدهما كاذب إلا كفرت عنهما مخافة أن يذكر الله بسوء مخافة أن يذكر الله بسوء فهذا من دلائل تعظيم ربنا جل وعلا والإنسان منزلته عند ربه على قدر ما في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا ومعرفة الله جل وعلا وتعظيمه وإجلاله وتوحيده هي الدين الحق فهذه القلوب أوعية إن لم تملأ بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه عياذا بالله ملئت بغير هذا ويعرف الإنسان أين موطن عظمة الله في قلبه إذا نظر إلى مجالسه إذا كان العبد يحب أن يذكر الله جل وعلا بعظمه وإجلال ويثنى عليه دل هذا على قربه من الله لأن الله قال في نعي من كان على الضد من هذا قال واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون ففعل العكس منهم من عرفوا لله جل وعلا حقه وقدروا الله حق قدره هؤلاء من يفرح ذكر الله جل وعلا وعظم ولهذا تجدهم يحبون المساجد لان المساجد المواطن الاولى التي يعظم الله جل وعلا فيها ويذكر ويمجد أن نأخذ من صبر أيوب كيف أنه عليه السلام كان معظماً لربه قال الله في صاد أركض برجلك هذا مغتسل ليبرأ ظاهره وشراب ليبرأ باطنه فتولاه الله جل وعلا برحمته ووهبنا له أهلاً ومثلهم معهم رحمةً منا وذكرى للألباب قال في الأنبياء وذكرى للعابدين الإنسان إذا كان عابدا ذالب فقه عن الله جل وعلا كلامه ورأى الله تبارك وتعالى في أنبيائه ورسله وسلك طريقهم والتمس هديهم حتى يفي الله جل وعلا عليه برحمته ويدله بفضله على جنته والصبر لا بد منه فإن الدنيا يقول الله عنها لقد خلقنا الإنسان في كبد ولا يمكن أن تصفو الدنيا لأحد رسولنا صلى الله عليه وسلم رزق سبعة أربعة إناث وثلاثة ذكور كلهم ماتوا في حياته إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة أشهر وإلا عبد الله والقاسم وإبراهيم وزينب ورقيه وأم كلثوم كلهم ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه وجعفر بن أبي طالب من أحب خلق الله إلى عليه السلام قال يوم خيبر لا أدري بأيهما أصر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومع هذا لم يمتع به صلى الله عليه وسلم إلا عاما أو عامين فتحت خيبر في السنة السابعة في السنة الثامنة توجه جعفر بن أبي طالب إلى مؤتة وستشهد فيها فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر ينعي إلى الناس وفاة جعفر وكان جعفر يوم ذاك في الثانية والأربعين تقريبا وعيناه تدمعان صلوات الله وسلامه عليه والمقصود أن الدنيا تحتاج إلى صبر والله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة